يقول السائل شيخنا الفاضل ورد في السنة أن عددا من الصحابة صاموا يوم الشك احتياطا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الشك كما نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوم أحد معتاد فكيف يمكننا الجمع بين فعل الصحابة السابق والحديث الشريف وبين حديث النهي وجداكم الله خيرا هذه المسألة التي ذكرها السائل تعرف عند العلماء بصوم يوم الشك والمراد بيوم الشك اليوم الثلاثين من شهر شعبان هذا اليوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته شرع للناس أن يتراءوا الهلال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ندب إليه ظنا في قوله صوموا لرؤيته فيترى الناس الهلال فلا تخلو تلك الليلة من أحوال الحالة الأولى أن يروا فيها الهلال والحكم بالإجماع يلزمهم الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال الحالة الثانية ألا يروا الهلال ففي هذه الحالة الثانية لا يخلو عدم رؤيتهم للهلال من, من, من حالتين أيضا إما أن تتعذر عليهم رؤية الهلال لوجود الغيم وإما أن تكون السماء صحوا تراءوا فيها الهلال فلم يروا ففي الحالة الثانية وهي أن تكون السماء صحوا الليلة الثلاثين أجمع العلماء على أنه لا يلزمهم صيام يوم الشك وأما الحالة الثانية إذا كان هناك غيم هل يصوموا أم لا يصوموا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين إذن لو قال العلماء صيام يوم الشك ما مرادهم به في هذه المسألة الخلافية مرادهم إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر ونحول وفي هذه المسألة قولان للعلماء القول الأول أنه لا يجب الصوم بل تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع القول الثاني أنه يجب صيام يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعائشه واسماء وهو مذهب الامام ابي الامام احمد رحمه الله في اصحح الروايات الروايتين عنه يحتج يحتج الذين قالوا بانه لا يصام يوم الشك بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فإن رب عليكم وفي رواية فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حال الغيم أن نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجب الصيام ومن أدلتهم حديث صلة بن أشيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قال الجمهور فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصام يوم الشك عند الغين أما دليل القول الثاني فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن, فإن غم عليكم فاقدروا له قالوا اقدروا بمعنى ضيقوا فاقدروا له يعني ضيقوا من أجله والمراد التضييق لشعبان حتى يدخل رمضان هكذا فهم الحديث لأن القدر يطلق بمعنى التضييق ومنه قول الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى ومن قبر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه في رزقه فلهذا قالوا إن الحديث بل على أنه يصام يوم الشك فنضيق شعبان ونقول بدخول رمضان واحتجوا بالحديث الصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال إن أمة في حديث أم سلمة الشهر تسع وعشرون قالوا إن هذا الحديث دل على أن الأصل في الشهر أنه تسع وعشرون فلذلك نقول ليلة الثلاثين شك فنضمها إلى رمضان ولا نعتبرها من شعبان هذه هي أدلة العلماء وأقوالهم في هذه المسألة وأصح القولين والعلم عند الله أنه إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان وغبي على الناس ولم يتمكنوا من رؤية الهلال أنه يجب عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وذلك لما يأتي أولا لصريح حديث البخاري من قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وأما استدلال أصحاب القول السابق بحديث فاقدروا له على أن القدر التضيق يجاب عنه بأن القدر المراد به إعطاء الشيء قدره من الحساب ومنه قولك أعطي فلانا قدرة يعني حقه ومنه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره فأمر بإعطاء شعبان قدره أي استتمام العدة فدل هذا على أنه لا يحمل على الوجه الثاني من أن المراد به التضييق لورود الرواية المفسرة الأخرى ولأننا إذا قلنا أقدر له محتمل لمعنيين القدر بمعنى التضييق والقدر بإكمال الحساب فإن أحد المعنيين قد دل عليه حديث آخر والمعنى الثاني لم يدل عليه الحديث الآخر فيترجح المعنى الموافق لحديث أكمل عدة شعبان فنقول إن المراد بالقدر إكمال العدة وأما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه قوله الشهر تسع وعشرون فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أنه يهجرهم فلما استتمت له تسع وعشرون ليلة بعد ذلك أئي الهلال فنزل من مشربته فقالت له عائشة إنك آليتا يا ليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون يعني حيث ثبتت رؤية الهلال فإن الشهر يعتبر كاملا تسع وعشرين لما ثبت في الصحيح من قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة بمعنى أنه أشار ثلاث مرات في الحالة الأولى أي ثلاثين يوما ثم أشار ثلاث مرات في الحالة الثالية ثم قبض الإبهام في ثالث, في ثالث تلك الحالات فدل على أن الشهر يكون تسع وعشرين ويكون ثلاثين إذن فاليقين أن ثلاثين من شعبان الأصل فيها أنها من شعبان ولا يحكم بالخروج عن هذا الأصل إلا بيقين وهي الرؤية فلذلك نجمع بين هذين كما قلنا بأنه اجتهاد من الصحابة والقاعدة أنه إذا تعارض فعل الصحابة مع نص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولذلك ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشاذعية والحنابلة على أن الراوي لو روا وخالف ما روى فإن العبرة بما روا لا بما أفتا فالعبرة بروايته لا بمذهبه فعائشة وأسماء وابن عمر يعتذر لعائشة وأسماء بأنهما بأنه قد لا يكون عند لم يبلغهما النص والظن بهما أنه إذا بلغهما النص أمر فقوله مشكل وفعله مشكل والأصر على مذهب جمهور الأصوليين أن ينظر إلى روايته ولا ينظر لمذهبه والله تعالى أعلم